على شبكه سما نفس توب انا وكن قريب من الله كل لحظه وكل ثانيه اكون بقلبي معاه وبراضيه وراضي عني يوم الان نفس توب انا بلى لنا احصو كل سنيه تكن بقلبي معادي هو راضي, وهو راضي عني من الان مشتاق لللقا والوجه الكريم عشمان قوي في الدعاء من عرفه رحمن رحيم مشتاق قوي للقاء والوكه الكريم عشمان قوي في الدعاء من عرفه رحمن رحيم أنا خايف منك وخجول أفضل كده خايف على طول أنا خايف منك وخجول أفضل كده خايف على طول علشان نفسي يا رب أرضيك وأرضي كمان حبيبك الرسول نفس توب أنا من الزنوب وكن قريب من الله زمياء كن بقلبي معاك بدعك من القبول بكل خير دعاك بالرسول بدعك وبتمنى القبول بكل خير دعاك بالرسول مهما تهن مع المعاصي أفضل برض يا رب أقول sa <tus> tu banamis sunub wa kun qareeb min Allah kull an أحصه كل سنية أكون بقلبي معاه والأراضي وهو راضي عني يوم ملآ نفسه بنا بالزنو نفسه بنا بالزنو نفسه بنا بالزنو نفسه